س <تصفيق> م <تصفيق> ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا يكفلونه لكم وهم له ناصحون واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقوت هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَذَّبُوهُ سَافَقُوا عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ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 جاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملاء يأتون بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين. فخرج من امرأتين إثنان فل... ووجد من. خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء هاتين على على أن تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشط عليك ستجدني كم منها بخبر أو جذوة, أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاهنود يوم الشط الوادي الأيمن في البقع في البقع المباركة من الشجرة أي يسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من ويرس واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل I'm not the one. جنوده فنبذناهم في اليم تذكر وما كنت بجانب وما كنت بجانب الطور إذن عدينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لا ايديهم فيقول فيقول ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع آياتك ونكون تظاهروا قالوا وقالوا, وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى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 ويدرؤون بالحسن السيئة ومن رزقناهم يفقون وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين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 وما عدا الله خير وأبقا أفلا تعقلون أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادهم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 فعميت عليهم الأمباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وأمن وعمل صالحا وعمل صالحا فعساين يكون من المفلحين. وَرَبُكَ يَخْلُوقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ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 الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أُوتِيَ قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمِلوا السيئات فَلَا يجزى الذين عمِلوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد